لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة إنه مع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذِ أَيْنَ الْمَفْرَضُ كَلَّا القرويون باء الإنسان يومئذ بما قدّم أو أخر. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه تذرون الآخرة، وجوه <يوم إذن نظرة> <إلى ربها نظرة> <أجوه> التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق وانتفت الساق بالساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم زَعَمَ <تغل> الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً فخلق فسوأ ثم كان ولقتا فليس ذلك بقادر على